اللهم خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد وكم من ملك كريم قد صعد إليك بعمل قبيح أنت معغناك عنا تتحبب إلينا بالنعم ونحن مع فطرنا اليك وفاقاتنا نتمقت اليك بالمعاصي وانت في ذلك تجيرنا وتسترنا وترزقنا